وَمَا مَنَعَهُم أَن تُقُبَلَ مِنهُم نَفَقاتُهُم إِلَّا أََّهُم كَفَُوبِلهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأتَُ الصَّلَكَ إِللاا وَهُمْ كُسَلَ وَلَا يَأ تَُ الصَّلََ إلا وَهُم كُسلَ وَلاُوم فِكونُونَ إلا وَهُم كَارِهُ